111. وإنك لتلقى القرآن من لذن حكيم عليم 112. إذ قال موسى لأهله 113. إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر 114. أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم 11. فلما جاءها نودي أن بورك من فِي النَّارِ النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين 12. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم 11. وَأَلْقِ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبُ 13. يا موسى لا تخفئني لا يخاف لدي المرسلون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 114. إنهم كانوا قوما فاسقين 115. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين 116. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم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 11. وورث سليمان داود وقال 12. يا أيها الناس علمنا منطق الطير 13. وأوتينا من كل شيء 14. إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوبه من الجن والإن 118. فَهُمْ الطير فهم يوزعون 119. حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة 110. يا أيها النمل دخلوا مساكنكم لا يحقمنكم سليمان وجنوبه لا يحقمن انكم سليمان وجنوده وهم لا يشعون فتبسم ضاحك من قولها وقال ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه 11. وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُمُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ 12. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين 13. لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو لا يأتي إلي بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم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 ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم 11. قال, سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين 12. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون 13. قالت يا أيها الملأني ألقي إلي كتاب كريم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 117. قالوا نحن ألو قوتهم وألو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين 118. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أدلة وكذلك وَإِنهِّ مُوسِلَةٌ اللَيْهِم بِهَذِييةين فَنَاظِرَةُ بِماَا يَغْجِعُ الْ مسَرون فَلَم م جَ أَسُلَمَ نَ قَالَاءةُ مِ الدُّونَنِ بِمَال فَمَا أَتَن يَ اللههُ خَيُون مَِّا ذَّتكُم تَفَْح يَوْجَعِْ هِم فَلَنَتًا النَّهُون بِدُنُذَِّ قِبَلَ لَم بِهَا وَلَنُخُرِرجًَا النَّم مِنهَا أَذَِّ وَلَ نُخُرِرجًَا النَّهُم مِنه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 وَمَنْ شَكَرَفَإِنماَا يَشْقُولِ نَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَ إِ رَبّ غَن كَرم قَالَ نَكِروا لَهَا عَبْشَه نَظُر أَتَهْتَد أَمْ تَكُ مِنَ الذيينَ لا يَهتَدون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 كافرين قيل لها ذقلي الصرح فلما راتته حسبته مجدا وكشفت عن ساقيها قال انه صرح ممرد من قواريد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 إِ فِي ذَادِكَ لآيَةَ لِقَوْمِ يَعْلََم وَأَن جَيْنََّذينَ آممًَا وَكَانُوا يَتَّقُون وَلُوطًَا إِذْ قَالَ لِقَوْمِه أَتَأْدُونَ الْفاحِشَةَ وَأَن تُم أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجَهَلُونَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُونَ يأتكم انهم اناس يتطهرون فان جيناه واهلهم الا امراته قدرناها من الغابرين وامطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى آمَّهُ أَمَّا أم يُشْرِكُونَ أَمَّنْ أم خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ النبي حذاء يقذى <تصفيق> تبجاً فانبتنا به حذاء يقذى تبجت مما كان لكم انتم بتو شجرا الاله هم مع الله بل هم قوم يعذبون أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ۖ أَلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ ۚ بَلْ يُضَرُّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ أَوْ يَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَيَاهُمْ مَعَ الرَّحْمَٰنِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن ذ ح ش بين ي لدي الرحمةه أَلَهَُّعَ الله تعَ اللههُ عَ شك بَدَأَ خَلْقَهُمْ ثُمَّ يُعِيدُهُمْ وَمَن يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ أُولَٰهَتُكُمْ إِن كُنتُمْ سَمَاوَاتُ وَالْأَرْضِ الْغَيْبُ إِلَى اللَّهِ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّان يُبْعَثُونَ بَلِ الدَّارُ الْقَائِمُونَ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا بَلْ هُمْ مِنْهَا عَنْون وَقَالَ الَّذِينَ كفرون أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاؤُنَا أَإِنَّا لَمُخْرَجُونَ لَقَدْ وُعِدْنَا هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاقِيرُ الْأَوَّلِينَ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 قُلْ الععَسَ يكُونَ رَدِ فَ لَكُمْ بَعضُ الذي تَسْتاجمٌ وَإِن رَبكَ لَذُ فَضْلٍ عَلَم النَّاسِ وَلَكِا كْتَرَهُم لاَا يَشكُون وَإِن رَبَّكَ لاَا يَعلَمات تُكِ صُدُورُهُم وَمَا يُولن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 17. ورحمة للمؤمنين 18. إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم 19. فتوكّم على الله إنك على الحق مَكَلاَ كَسِيوَ الْمَوْتَى وَلاَ تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ أَيْذًا وَلَوْ مُذَبِّرِينَ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلاَلَتِهِمْ إِن تُسْمِعْ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُم مُّسْلِمُونَ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 11. ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا 12. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون 13. ويوم ينفخ في فِي ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. 118. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمغ مر السحاب 119. صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون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 انما امرت ان اعبد رب الذي حرمها ولو كل شيء وامرت ان اكون من المسلمين وان اتلو القران فمن اهتدى انما انا من المنذرين وقول الحمد لله سيريهم اياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون